اوه لا بيع ودغاب الزيل و تغافل زيلم منه سبع على العباء شبد ما فطل و انه سبع و بخيج و تخاف السيلة حانات ما صدق يلوحون سهم الموت بعيونها ما صدق يلوحون سهم الموت بعيونها ايه جنبيت المنايا سيئ ردنا سبع وبيه وتخاف السنين شي نعتبك و قلب طيحتك عمى شعر الراس بعدك ينطم على الرايابي رغى اراضي و بيتي لو ذنا رد لي قوم سندك للحرام غره اي حيات شافني يرد ليا لا مرى يا جافل لير دليل لا ماريد يبطيه اريد اليمني طول اخويا شوف انه سبع ومخيه وتخاف السيل منه تابع ومخيه دو تغاف السيل سبع ومخيه على العباء شبد ما فطل وانه سبع ومخيه وتخاف السيل <متحة> يلي وحونا سهم الموت بعيوننا ما صدقيل وحونا سهم الموت بعيونيه هجم بيد منايا زي يردنا النشر والتوزيع الشبكي حيدر هاجر شوف الظيم اخويا اخناكم تبي ما تغرب كلمه خويا بعد كل ما نحكيها بعد كل ما نحكيها ينو يحكي الموزع الوحيد لهذا العمل وسام البهادي وعلي نزار وتخاف العين من السبع وبغي وتخاف العين يا ما صدقيل حونا سهم الموت بعيوننا ما صدقيل وحونا سهم الموت بعيون يهجم بيد الدر منا يا زي اردنا سبع وفيه وتخاف السلم من اي مال بيها شنو عن والحزن هدني طاع <تصفيق> من جمال ببردني يمكن صار دهيمن والحايردني اغضب من بيج وطيبك يقعدني الهومك ورجع عد مالومك يالم <ألومك> والظهر مالومك ورجعت عده مالومك يالم والظهر ارضتلك ميني و بعديتك عنها سبع و بخيه وتخاف السيل منها تابع و بخيت السيل منها سبع و <تصفيق> و تخاف السيلة ايه على العفا شبد ما فطر لنوانا سبع وقيا و تخاف السيلة ايه ما صدقي لوحون سهم الموت بغيون ما صدقي لوحون سهم الموت وعلون ايه جمبيت المنايا واردنه سابع و بقيه و تخاف السيل من نهان اي صبح راد وود قلبه حليك اقدر ينعان و تبدي يدخو و يبغيب تقدم عان و شب تحسيه ينغيه من كيزر ضلعان من شابق طيحد و دفر هيده والله موعد حق يا حلال الك العقد والله موعد حق شده يا حلال الك العقد ويحسي الخنف في ارقاد عنا سبع وبخي وتخاف السيل منا سبع وبخي وتخاف تبعد ما بطلنا مننا سبع وفيه وتخاف السيه يا اداء المنشد علي المسلم الهندسة الصوتية والتوزيع علي الجزائري كلمات الشاعر مصطفى الطيب تم التسجيل في استوديو سفير الحسين للانتاج الصوتي الاشراف العام الشيخ جوادر